شيلي إلى مهداه إلى مولود مشار زيد المسالم أداء المنشد جراح رشيد شيلي صوتني خل الراسي طايب شيلي صوتني خل الراسي طايب شليتني وصص صداها كل ديرة يسميه من وخرك خرك جدة هالليله بدار الجود يسيره بدار الجود يسيره يا فوتني خل الراسي طايب موهبنا للرب من خيره وهاي يوم يشرف زيد فرحتها كبيره أسلي شيخن في الوازم ما يغايب محزم للوقت الوقت في شره وخيره يحفظ الله زيد من كل المصايب من صوادي فالزمان الله يجيره يحفظ الله زيد من كل المصايب من صوادي فالزمان الله, الله, الله يجيره ياسمي من نوع خركة بص عايب جده الليله بده بيني والخوال اللي عسيرة بيني والخوال اللي عسيرة من بني عمال لي فكوا إني شايف والخوار اللي فعايلهم عسيره بني عمال لي فكوا إني شايف والخوار اللي فعايلهم عسيره بالبن مسلم عطيب من الحرايب يا ما هابر مايحوس يفضل شطيرة روسكوا من بني عبس الحرايب طيبهم شايع وداي في الجزيرة روسكوا من من بني عبس سايقين الطيب لجنب وقرايب صيتهم مشهور في كل العشيرة نحمد الله عدي على للسحايب في عطايا الجزيلة والكثيرة نحمد الله عدي ياليت يوصل صداها كل نحمد الله عده ما للسحايب نحمد الله عده ما للسحايب بعطاياه الجزيله والكثيره كم وهبنا الرب من خيره وهايب يوم يشرف سيد فرحتنا ما كبيره اسلي شيخ في ما يغايب محزم الله وخيره يحفظ الله زيد من كل المصاعب من صواد فزم أن الله يجيره يحفظ الله زيد من كل المصاعب من صواد فزم أن الله يجيره يا سمي من وآخر كبر الصعاب جد هليل فدار الجود سيرة بين عمان اللي فكون النشال اللي فع يقوم من بني عبس الحرايب طيبهم شايع ودايع في من بني عبس الحرايب طيبهم شايع ودايع في الجزيره سايقين الطيب لجنا صيتهم مشهور في كل العشيره نحمد الله حد على السحايب في عطاياها الجزيله والكثيره نحمد الله حد جدها الليلة بدار الجو